8. Cüz Enam suresi, Sayfa 141. Ağozu bİllahim in Şeytanı Rjim, Bismillahıır-Rahmanıır-Rahim. Vəlou anla nəzzelnə iləhimülməlāikat aleyhim.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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ورورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصال إليه أفيد الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون أَفَوَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتمهم إنكم لمشركون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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوهُ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُوونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أوتي رسل الله. Allahümme, alemiye ne yararlı bir mesajı gönderir? Sıyıb olanlar, günahları Allah'a teslim Allah'a teslim ederler. Allah, günahları onlara teslim eder. Allah, Allah,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 Bakal, âuliyâ uhum min el-insi Rabb nas temtâb gûna b-bâzî u bâlûna âjâlana lâli âjâtlana. "Kalanlar meswakum kâlibîn fiha illa maşa Allah. İnnâ Vakalarla nüvelli bazı zallımlı bazı bıma kano yeksibon. Ya maşar eljinn ve elins alam yatkom rusulun minkom yucsun aleykom ayeti ve yundzirunkom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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عَمَّا يعملون فربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 فَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لشركائنا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ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 وقالوا هذه انعام وحرس حجب لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ميتة فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وصفهم. İnnehu hakimun alim. Qad xısr al-ladin qatelu, auladhum safam, bغير علمي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 ق مِن سَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُ حََّّهُ يَمَ حَصَادِهِ وَلَا تُصْرفُ إِهُ لا يُحِبّ المُسفينَ وَمِنَ الأن مِ حَملَتَ وَفَشَاء كلُلُ مَِّا رَزَقَكُم وَلَا تَتَّبع خُطواتِ الشَّيطان. İnnehu l-kum adoum biin. Tamaniye te azvaj. Min al-ba nifnayil, w Qul a'db karayn harma ami al-unseyin, نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنئين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم Qul la ajidu fima ouhy eyleyye muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yekoon meytaan au deman masfoochaan au lachma khinzirin fainnahu rilisun <Sessizlik> au فإنه رجس أو فسق أهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْوَنَمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَمِ الْحَوَائِ أَوْ مَا خَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَوْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 كَذَلِكَ Kذلك kذb الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 12. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 13. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهداه ورحمة وهداه ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِنْ قبلنا وَإِن كُنَّا عِندَ رَاسِكِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بينة من رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وصدف عنها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 وَمَن جَاءَ بالسيئة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَوَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 وَهُوَّ جَلَكُمْ خَلَِ فَ الأرْرض وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوقَ بَعضٍ دََجَاتِ ل يَذْلُ وَكُم فيِي مَا آتَكُمْ إَِّ رَبَّكَسَرِيع وَإِنَّهُ لوفور رحيم. Allah Rhammî Alif Lam Mim Cadd. Kitabın almazla min hûlten zrbbi ve zikrâl müminin.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 111. Fama kan da'wa hum izz jaa hum baksuna illa an kalu inna kuna zalimin 112. Falana s'a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 وَمَن خَفَّتْ مَغَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ فِي فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ Kaaddı kalına kumtumme savvaruna kumtum me qule ilmelekatis judulli dem فsece du ilille bilis Lemye ku min secidin Emmer rutuk Hal ene qrum min hu kalلَtenmin neri Söyledi: "Fahbit minha, fma ykunulak ant tekbar fiha, fakrul, innaka min al-caagirin." Söyledi: "Anzirni Allah ﷻ ﷻ فَلِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقُولَنَّ لَهُنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَالِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أكثرهم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 وَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ليبدي لهما مَا بُودِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا, تكونا إِلَّا أَنْ وَق سَمَهُمَا إّ لَكُمَلَمِنَّا صِحينَ فَدََّهُ مَا بِعُرُور فَلََّ ذَا فَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوؤاتُمَا وَقَفِقَا يَخْصِفَ لِ عَلَيْهِ مَا وَned de hume َّme elلَأَhekume entil kumeş cecerati ve ökulle kume vekulle kume inne şeytanle kumedım قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلمهم يتذكرون ya belli Adam, la yeftinen kum Şeytan, kma axrja aboikum min el-jenet, jnzg onhuma libas huma liyrihuma soatima. Innu yera kum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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة İnne muttehdül şeyatın ölüllü ya min donüllahi ve yapsabun كل مسجد و كل و شرب ولا تسرف. İnnehu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 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظهر منها وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحب وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَمَن أَظْلَمُ ممن افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أينما كنتم تَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ "Kalı, zallı ve şehidu, ala anfusümben, hımm kanu kafirin. "Kaldı, dıxlı fi ummin, kadıxlıt min ve el ins fi el nahr. "Kullama dıxlıt إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذبا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولاكن لا تعلمون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الْنَارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعَمَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبğونها عوجا فهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سلام عليكم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تجعلنا مع القوم الظالمين. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْنَأَنَ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَوْنَأَنَ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 فَالْيَوْمَ نُنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ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 ya kanu yifteron. İn Rabbkum Allah, kendi kılakı savaat ve arıbı sittet ayımin. Tıma stema al arşi yuşi يوشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسفرات بأمره ألا له الخلق والأمر فبارك الله رب العالمين قدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته فَإِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالٌ سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَجِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ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 İni axaf alaikum azab yemin azim. "Dünya'dan kurtulmak için Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبعذبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 "Kâl al-Mala'ul-lâdin kafârû min qûmhi, inna lân ra'kfi sifâhete, wa inna lân zünk min al-kâlibîn.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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئكنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأقنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قشورا وتنحثون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعكوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائكنا بما تعذنا إن كنت من المرسلين فخذته مردفة فاصبحوا في دارهم جافمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلوتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ الْقَوْمُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهلهم الا امراته كانت من الغادرين وانطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مرين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين